To gonna حل طرياك كنت لي انساي وانا ساكت وداري شو اللي تطلب مني اكتر احبك بس خايف ما اتمنى فرقاك من سواتك من جروحك بكره يمكنني ما خاف ربك بعذابي حافي يمشي على شوار لم بس بتحمل They'll love them